اتد <متصفيق> شبليش شهر 3 يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل يا نيل قلبي وازاي تخبي يا خلاص اتلا عيشه من اولها لاخرها حرقه <تصفيق> يا قلبي فوق يلا وخد ولا نسيت ايه اللي جرى لك كلمه تغير لك حالك يا بخت اللي بتمصضو <تصفيق> بعد حساباتك انسى اي هم في حياتك خديه انا من سباتك حرم يا قلب اكبر حرام طبعش حياتك حب عادي سك في نفسك انسى الماضي مش هتوصل للدرجاتي وانسى اللي عارفته في يوم كل حاجة يا قلبي ومشي ايه في كل صعب ومقدرش كان نفس عيش واموت معاك ونفس منك منحرم سادي لا يلهمني وبقول عادي عمري كله بيدعمني يا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لو كانت التمعان مدى الحياة لو كانت العيشة من اول الاخر حرار يا قلبي فوق يلا وخد بالك ولا نسيته اللي جرالك كلمة نغير لك حالك يا بخت اللي بق مظلوم او دنيا حرم عليك يتير علي يلا يخليك افضل عايش حياتي مظلوم قولي يا دنيا يا <تصفيق> ديك دب تخل فينا تيجي علينا وبتزلمينا. لو عملنا غلط بحياتنا حق اجعلنا يا دنيا سمحينا <تصفيق> سنة, سنة, سنة لو كانو هلطان سنة لو كانو اللي عايشه من اولها لاخرها حرام طب يا قلبي فوق يا نا ولا ننسى ايه اللي جرى كل لك كلمه تغير لك حالك يا بخت اللي بطمص <تصفيق> نور ماشين بالعكس والعكس عكس موضوع بتاعنا النهارده عملنا الله طب حب الناس احنا اتجمعنا دنيا ليه ماشيين بالعكس والعكس عكس موضوع بتاعنا النهارده عملنا الله طب حب الناس احنا اتجمعنا شارع 3